ذكر الله القنطار و أ ه ل العلم يقولون إ ن القنطار مثال للكثره قال الله جل وعلا في س و ر ة النساء وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا كانت المراه في الجاهلية, في الجاهليه اذا طلقها زوجها يسترد المهر ف أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن هذا إ ث م وعدوان وظلم وبهتان لا, يقره شر... لا تقره ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فقال الله وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطار اي من قبل مهرا فلا تاخذ منه شيئا اي حين الطلاق اتاخذونه استفهام انكاري بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه تعجب وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض قال العلماء المراد الجماع والمراد والاصواب ا ل خ ل و ة أ ي ا كانت وقع جماعا او لم يقع وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض و أ خ ذ ن منكم ميثاقا غليظا والله لم يسم ي في كتابه شيئا ميثاقا غليظا إ ل ا اثنين النكاح والعهد الذي أخذه على اخذه ل والعهد الذي أ أ ن ب ي ا ء على ا ل أ ن ب ي ا ء سماهم الله جل وعلا ميثاقا غليظا قال هنا في النساء وقال جل وعلا واخذنا أ خ ذ ن منكم ميثاقا النساء كذلك غليظا في وقال وإذا أ منكم النبيين ميثاقه ن م و ن نوح و ومن ومن ميثاقا ن إ ب ر ا ه م وموسى مريم منهم م وعيسى وأخذنا ي بن غليظا هذا ذكر القنطار وقلنا إ ن القنطار مثال ل ل ك ث ر ة ويدل عليه آ ي ة ا ل أ ن ع ا م زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة